افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وان ونبتنا فيها من كل زوج بيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنة وحب الحصير والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا بي بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرين وهذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عني ده من ناع للخير معتد مريب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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيها ولدينا مزيدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بفشا، فنقضوا في البلاد هل من محيص؟ إن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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو أدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان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 ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبال